العالمين. حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد احبة في الله احييكم بتحييك الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم كما قلنا في الحلقة السابقة لا يستطيع واحد منا مهما اوتيه من بلاغة أو فصاحة أو علم وما أوتينا من العلم إلا قليلا أن يأتي بكلمات ترتفع إلى هذا العلوم الشاهق لمقامه ومكانه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يلوذ برب العباد عز وجل ثم بكلامه في كتابه العزيز عن هذا الإنسان العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك الذي قد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب صدق الله ومن أصدق من الله يقيل الله عز وجل يعني يعين أصحاب المهمات الكبيرة بأن يشرح صدورهم ولذلك لما بلغ الكريم انه سوف يكون رسولا لفرعون وهو يعلم من هو فرعون وقد تربى في قصره عقودا ثلاثة متتالية ثلاثين سنة وهو جالس في قصر فرعون فلما امره رب العباد ان يذهب اليه اذهب الي فرعون انه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا وندكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا فاول ما دعا دعا الله عز وجل بشرح الصدر لان الانسان لما ينشرح صدره يرى كبار البلايا صغائر والانسان الضيق صدره يرى الصغيرة من المصائب كبيرة تسد مشرق الشمس ومغربها ولذلك الله عز وجل إذا كان كريم الله موسى دعا رب العباد عز وجل وقال رب شرح لي صدري فإن الله من على حبيبه صلى الله عليه وسلم وشرح له صدره دون أن يسأل ألم نشرح لك صدرك وبالله عليك إحنا لو دعينا الولد أو البنت من أولادنا بنات إلى الصلاة مرة والثانية والثالثة نشعر بضيق صدر عندما لا يستجيب عندما نأمر بنت قد بلغت بأسالة الحجاب ونجد صعوبة كبيرة وضيق صدر كبير في انها لا تستجيب طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان كلامه حق لانه من الله الحق وان القرآن حق وان الجنة حق والاخر حق والنار حق ورغم كل هذا وعندما يظهر هذا الحق يسخر اهل الباطل من حقه ويتهموه مرة انه ساحر مر انه كاهن مر انه مجنون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك انا مجنون وهذه سنة اهل الباطل دائما مع اهل الحق عن سيدنا نوح قالوا مجنون وازدجر لماذا مجنون لانه سبحان الله يأتي ليدشن سفينة داخل الصحراء السفن تجهز وتدشن قرب الشواطئ حتى لما تنتهي من من عملها ننزلها الى الماء اما ان يصنع ويصنع انسان سفينة وسط الارض وسط البلاد وسط القرى والمدن وسط سبحان الله يعني بهذا المنطق فالمسلم يتعجب كثيرا ويقول يعني هؤلاء يتعجبون كثيرا ويقولون كيف يكون هذا وقالوا مجنون وزدجر لكن القضية في من يضحك في نهاية الأمر وسخروا من هكذا أهل مكة يعني لو نزل هذا القرآن على رجل من القريةين عظيم يعني إذا هم يعني كأنهم يتعجبون لماذا ترسل الرسالة على هذا الإنسان لماذا لم يرسل إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقابل عناد المعاندين في مكة فقط بل فلما ذهب الى المدينة وجد المنافقين اليهود النصارى الجزيرة العرب كلها للاسف تقف بجوار قريش ضده ورغم ذلك هو لم ييأس وانما قال له ربه الم نشرح لك صدرك اما رأينا الاعرابي الذي جذبه من ردائه وهكذا حتى أثرت الجذبة في رقبته صلى الله عليه وسلم فاحمرت رقبته ويقول أعطني يا محمد هذا مال الله وليس مالك ولا مال أبيك سبحان الله ورغم ذلك ابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء هذا من انشرح الصادر سبحان الله يقف أمامه عمر ليمنعه عن الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين الذي خاض في في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقلب القبائل عليه ورغم ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ليصلي على عبد الله بن ابي بن سلول لولا ان الله بعد ذلك انزل عليه قرانا ان استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يقول والله يا عمر لو اعلم ان الله سوف يغفر لهم باكثر من 70 لاستغفرت لا إذا هذا هو ح... يعني حنانه وعطفه وحدبه وقلبه الرحيم صلى الله عليه وسلم على على ال... على ال, على ال... على الأمة ثم ليس هكذا وإنما رأيناه وقد يسمع شكوى الجمل بعير من هذا يقولنا بعير فلان شاب من الأنصار يقول يا فلان تقد الله في بهائم العجموات في كل ذات كبد رطبه أجر إن هذا البعير يشكو إلي أنك تحمله فوق طاقته يا الله يعني البعير يشكو ليه إذن هو رحيم بهذه الحالات إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكله من خشاش الأرض ده في ناس بتحبس شعوب وأمم لا تطعمها ولا, تسقي ولا, ولا, ولا تسقيها ولا تطعمها من خشاش الأرض سبحان الله وووتحرم عليها المعاملات الاقتصادية وتعمل على حجر وسبحان الله العظيم ففإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للإنسان فقط ولم يكن للمسلمين فقط ولم يكن للحيوان فقط أيضا نهانا أن نتغوط في تحت ظل الأشجار أو نبول في الماء الراكد وحتى قال في مسألة الإسراف في الماء يعني لا تسرف حتى ولو كنت على نهر جاري كان اجدادنا الاقربين يغتسلون ربما بعدة لترات ربما لترين او ثلاثة لترات من الماء الانسان منا في مضمضة فمه فقط ربما يستخدم لتر او لترين من الماء ويظل الصنبور مفتوحا وسوف يسألنا رب العباد عن هذا النعيم ماذا صنعنا به وكيف نشكر رب العباد عليه وكيف نحافظ على هذه النعمة التي انعم الله بها علينا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك هل كانت الرسول أوزار وذنوب حتى يضع صلى الله عليه وسلم حتى يضعها عنه رب العبادة عز وجل الوزر يأتي بضيق صدر وأوزاره صلى الله عليه وسلم يتحمله هذه العاهات البشرية اللي كانت موجودة في مكة وكانت تعانده وكانت تناكده وكانت تؤذيه وتؤذي صحابته كان عخب بن أبي معيت وأمثاله يأتون بسدى الجزور فيضعونها على ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولا يجد من ينصره إلا فاطمة ابنته رضي الله عنها أم الحسنين يعني يقول من يمنعني من هؤلاء حتى أن أحد الكفار وضع قدمه المجرم على على على على رقبة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى كادت أن تخرج عيناه الشريفتان من وجهه عليه الصلاة والسلام اذا كل هذا الاذاء كل هذا الاذاء يعني رأيناه من من هؤلاء القوم للحبيب صلى الله عليه وسلم ولكنه رغم هذا كان يتألم من عدم ايمانهم كان يتألم من عدم التزام كان يتألم من عدم دخول حومة الاسلام لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ولذلك يقول له ربه لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أتعب ظهرك هذا الوزر هذه الأثقال هذه الهموم لأن الدعوة الإسلامية برد بمرحل كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا اصحابه الى الهجرة الى الحبشة اذهبوا الى هناك ان الحبشة بها ملك لا يضام احد عنده وذهبوا الى الحبشة ثم عادوا مرة اخرى ثم ذهبوا الى المدينة المنورة وتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الميمونة وانشئت هناك المدينة عاصمة الاسلام ومنها بدأ النور المحمدي والنور الاسلام ونور القرآن ونور الدين ينتشر ما بين مشرق الشمس ومغرب إذن الرسول لا يسترح يوما ونحن في راحة المصاحف بين أيدينا وسبحان الله المصحف كله موضوع على قرص أو موضوع على شريحة صغيرة توضع في هذه الحواة المحمولة والمتحركة ورغم ذلك نحن عندنا الزهد فيها في دول أيام الاتحاد السوفيتي الغير مأسوف على انهيار كان الدول الجمهوريات الاسلامية اللي فيها وثمانين مليون مسلم كان عندهم عدة نسخ بسيطة من المصحف لانها كانت عبارة عن, عن اشياء ممنوعة اصعب عندهم من من المخدرات ومن الممنوعات وكان اللي يضبط عنده مصحف ربما يذهب بيه الى سيبيريا والى النفي والى العقاب وكانوا يضرب الواحد منهم مع اخواني قرعة من يعني عندما من يبيت المصحف الليلة حتى يتبرك به هؤلاء الناس الذين ربما لم يعرفوا من اللغة العربية الشيء اصبحت المصحف ميسرة الفضائيات العلماء اصبحوا الحمد لله رب العالمين يشرحون الدين ويوسطونه ويشرحون الاحكام والحلال والحرام تفسير القرآن السنة النبوية تاريخ الاسلامي كل هذا الكلام الجميل موجود على ميسر على الفضائيات ثم نأتي نحن نستخدم الفضائيات في اغضاب الله عز وجل الله حسابنا سوف يكون عسيرا يوم القيام إن لم نتق الله رب العالمين مثل القائم في حدود الله والواقع فيها هكذا يقول رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها فقال الذين في أسفلها لو أننا لا نؤذي من فوقنا فنخرق في نصيبنا خرقا فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا واتقوا فتة لا تصيبن الذين ضربوا منكم خاصة لماذا لان الفتة مش تنزل على الذي يعني عرى هؤلاء النساء واظهرهم على الشاشة لا ايضا الفتة تنزل على هذا الذي يجلس ليشاهد انت لا تشجعه على معصيته ان الذين يحبون ان تشيع الفحيشة في الذين امنوا هؤلاء من الذين يحبون ان تشيع الفحيشة في المؤمنين والعياذ بله رب العالمين ماذا نصنع اذا قطعتموهم عالموا ان بضاعاتهم ليست رائجة اذا لم تشجعوا شراء السلع التي يروج لها بالعرج وبالحركات والاحاقات التي لا ترضي يعني مؤمن من المؤمنين يعني ما بالكم برسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى اذا لم نشتري السلع التي تروج بهذه الطريقة يعرف المعلم أنه لن تروج صنعته إلا بالقيم وإلا بالصدق وإلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني يجب أن يكون علينا غير على المحارم مغار على بناتنا ونسائنا نساؤنا غليات وبناتنا غليات وفضليات ولا يجب أن نعرضهن أبدا بمثل هذه الأمور خدش الحياء في البيوت الرجل جالس مع بنته عندها 15 و20 سنة ويرى منظرا سيئا يعرضه للأسف مسلم أبوه مسلم وامه مسلمة والممثلة مسلمة وال... يا جماعة اتقوا الله فينا اتقوا الله في أبنائنا اتقوا الله في بناتنا اتقوا الله في ديننا يجب أن نتقي رب العباد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم تولعون مش يعني طائفة من المؤمنين المسلمي أسيا يتوبو مسلمي أفريقيا عصر مسلمي أفريقيا يتقي الله مسلمي إسترائيل يا توبوا إلى الله جميعا جميعا لماذا لان الفتاة لما تنزل ومصيبا لما تنزل لن تختار فلان وفلان لا وانما تعم على الجميع والعياذ بالله رب العالمين احبتي في الله انظر الى كلام الله عز وجل الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يا الله الناس يمكن من عشرين ثلاثين سنة بعضهم في اصقاع الارض ربما كان لا يدري عن عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن جاءت الآونة الأخيرة والهجمة الشالسة على الإسلام في العشر سنوات الأخر أنه لا يستطيع إنسان في العالم أن يدعي أنه لا يعرف شيئا عن رسول الإنسانية أو يدعي ويكذب ويقول أنا ما أعرف من محمد هذا صلى الله عليه وسلم نقول له لا لقد بلغتك الرسالة بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة سبحان الله وأصبح حجة على الجميع أنهم عرفوا وعلموا عن هذا الانسان العظيم ما يعرفه كل انسان على وجه الارض صورته واضحة نقاؤه واضح سريرته واضحة امانته واضحة صدقه واضح سلوكه واضح لانه رسول الانسانية صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك هذا الرفع يبدأ بان قرن اسمه صلى الله عليه وسلم باسم مولاه وخالقه في الشهادتين لو قال رجل اشهد ان لا اله الا الله ولم يقبض فما دخل الاسلام بعد. لكن الله من فضله قرن اسم حبيبه صلى الله عليه وسلم باسمه سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سبحانه الله هذا من باب رفع الذكر رفع الذكر أن من سمع اسمه وجب أن يصلي عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإذن هذا هو الرفع بالذكر ما قرأنا القرآن إلا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفل من هذا الثواب لأنه هو الذي أبلغنا كتاب ربنا والذي أبلغنا هذا الكلام يعني إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانة توضيح القرآن وشرح وشرح آياته من الله سبحانه وتعالى أنت محمد بلغ هذه الآيات عنا ثم بعد ذلك رب العباد يتولى نشر هذا الكلام وتوضيحه من فضل الله اننا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظه ورفعنا لك ذكرك ثم يقول رب العباد عز وجل ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى يتحجب الانسان يقول ما مطابقت او موافقت الكلام عن العسر واليسر بالكلام عن انشرح الصدر ورفع الوزر ورفع الذكر كيف يعني يعني يعني يعني وضع الوزر ورفع الذكر كيف رب العبادة عن سوى جل جعل هذه الدنيا ضرب ابتلاء جعل هذه الدنيا ضرب ابتلاء والانسان المؤمن يبتلى على قدر دينه ان كان في دينه قوة كان الابتلاء شديدا وان كان في دينه قوة اكبر كان الابتلاء اشد وان كان في دين وهن وضعف يعني كده على جد حاله كان الابتلاء ايه على يعني على قدره سبحان الله فمن كرم الله سبحانه وتعالى ان جعل هذه الابتلاءات لإفاقة العبد للعودة الى رب العبادة عز وجل يفيق العبد يستيقظ على ما يستيقظ يستيقظ على حقائق الامور يستيقظ سبحان الله على حقيقة وجوده في هذه الحياة لان الله لو لم ينزل ابتلاءا على انسان لطغى واستكبر يعني واحد منا لم يمرض اذا قال الامام في المسجد اللهم مش مرضانا مرضى المسلمين وانت لست مريضا ولا احد لك مريد ممن يهمك امره ربما تخرج امين من فمك باهته لكن لو انت المريض وقال او او او زوجك أو, او ابنك او ابنتك او اباك او امك ما الذي تصنعه تقول امين بحرقة لماذا لان الامر يمسك سبحان الله لان الامر ايه يمسك فسبحان الله ده بايقاظ الحب وانهاء مرحلة الفتور التعبدي بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني واحد في ورطة من له الا الله ها؟ المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة انت عندك ورطة كبيرة قد توضى صل لك عثير ببنية قضاء الحاجة وربنا سبحانه وتعالى سوف يستجيب لك لان الله يحب العبد اللحوف في المسألة العبد لازم يكون مليح في المسألة والله لا يمل حتى يمل العبد اطرق باب الله وكن على باب الله وقف وقل يا ربي يا ربي يا ربي ان افضل ما يسمعه من رب العباد كلمة يا رب لانك عبد لله سبحانه وتعالى هذه الابودية تقتضي انك ملك لمالك سبحانه وتعالى وذكر رب العباد يقول ان مع العسر يسرى طب كيف يأتي تاتي المعية في الامرين المتضادين؟ يعني انا كيف ان يأتي الليل والنهر في وقت واحد كيف يكون الساخن والبارد في وقت واحد كيف يكون الـ الـ الـ الـ يعني الخير والشر في وقت واحد انما العسر يسرا العسر التضيق اليسر التوسيع كيف يكونوا مع بعض شوف ما الله عز وجل من كرم جاهر سبحان الله العظيم البليه او العسر البليه دائما تكون حامل في أو المحنة تكون حامل في المنحة أو تكون حامل بالمنحة يعني المحنة دائما كأم المحنة أم في بطنها توجد المنحة وسوف تولد في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى ولكي نتحدث عن المحنة والمنحة وعن البلية والعطية كنوا مع بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل في حديثنا عن رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم والذي يقول له ربه إن مع العسري يسرى وأنا أقول لكم جميعا ما قاله رب العباد لنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم إن مع العسري يسرى كنوا بعيد بعد الفاصل إن شاء الله حتى يكون اليسر إن شاء الله في كل بيت وفي كل نفس كنوا مع بعد الفاصل أهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن مع رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم ومع منن الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى بانشراح صدره ألم نشرح لك صدرك وبيوضع وزره ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وبرفع ذكره ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هذا تكيد من الله سبحانه وتعالى لكل خائف ازداد عسره بالله عليك أنت أيها المريض طرقت باب الطب لكن من الذي يضع الشفاء في ايدي او في يد في الدواء وفي تبصرة قلب الطبيب بالعلاج السليم او بتوصيف الداء وضع الدواء له يقول الامام الشافعي عندما احضروا له طبيبا في مرض وفاته طلبوا لي طبيب الورع طبيب الناس يعني وأنا أبغي طبيب السماء طبيبان ذاك يعطي الدواء وذاك يجعل فيه شفاء يعني الطبيب البشري يكتب الدواء لكن ما الذي يضع الشفاء أو يسلب من الدواء إنما هو رب العباد عز وجل فأنت أيها المريض لا تظن أن مرضك ما يقوس منه فيش مرض في العالم اسمه يقوس منه هذا تعبير غربي تعبير غير إسلامي لماذا؟ لأن ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا داء الهرم او في رواية الموت يعني العجز الكبر يعني واحد وصل 70-80 سنة خلاص احده ده بالظهر وهن العظم خلاص دي مسألت ايه لا لا يقام لذاك رب العباد عز وجل يقول عن سيدنا زكريا قد بلغته من الكبر عتيه والعتي هو الشديد القاسي زي رياح عاتية طب كيف يكون الكبر هو ضعف ان يكون عاتيا لانه يقرر الطب والعلم والادوية والتقدم والحضارة والتقنية ويهزم هذا كله لأن الكبر عاتي بهذا الشكل رغم أنه يمثل إيه؟ الضعف والوهم سبحان الله العظيم فأنت أيها المريض لا تقلق أبدا إن رحمة الله قريب من المحسنين عليك الركيا الشرعية ضع يدك على الجزء المريض وقرأ فاتحة الكتاب فهي الشافية قل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وممكن تضع يعني سبحان الله إذا أردت أن تركي نفسك أو تركي غيرك تضع سبابتك على فمك هكذا وتضعها على الأرض ثم تضعها على الجزء المريض عند أخيه والبسم الله تربت أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا لو كنت خارس النية الله أكبر يعني إذن لا داعي للحاجات اللي ليست لا في شرع ولا كتابه حجاب معين وعمل لا لا لا هذا هذه هذه اشياء يعني نحن أغنياء بعد توحيدنا لله عز وجل عن الشرك به والعوذ بالله رب العالمين دخل ابن مسعود فرأى زوجته زينب قد وضعت زي خرز سرقاء كده في, في في في رقبتها كما كان العرب يصنعون فشدها فمزقها وألقاها قال إن قال ابو مسعود أغنياء عن الشرك بالله سبحانه وتعالى من علقها تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا أوضع الله له يا خليل ما في جداه أبدا للخروج عن الإيه عن اكتبه السن أيضا إنما العسر يسرى أنت أيها المهموم لما زدت همك أنت مديون مدين. هل حزنك يخذ الدين فقدت قريب لك حبيب لك هل حزنك عليه يرجع مرة أخرى سبحانه. تحسن على شبابك المنصر هل حزنك عليه سبحان الله يعني سوف يعني يعيد لك الشباب مرة اخرى يعني يعني يعني كما قال الشاعر الذي لم يفكر في عاقب الامور الالية الشباب يعود يوما واخبره بما صنع المشيبه لا الشباب لن يعود الشباب لن يعود يعني لرد امس بالحباري وحجب عين الشمس بالعقال ونقل ماء البحر بالغرباري كل هذه مستحيلات لا تكون فكما ان هذا لا يكون ايضا الشباب لا يعود لكن ليكن في قلبك شباب الايمان شباب القوة شباب التوتر على الله الصدق اليقين الثقة في الله الثقة في ما عند الله عز وجل انتظار الفرج انتظار فرج نوع من العبادة يعني احيانا انت يكون تجتمع عليك الهموم كلها ولا تجد مخرجا تعمل ايه خذ المشكلة كلها وضعها على باب الله عز وجل وقل يا رب فرج عن عبدك المسكين لا تؤخذني يا ربي بما فعلت ولكن أنا أنا وأنت أنت أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة أنا العبد الـ يعني الـ القلوق وأنت يا ربي الرب الرحيم الغفور عندئذ يأتيك فضل الله وينزل عليك كرم الله سبحانه وتعالى إنما العسر يسر إنما العسر يسر في تأكيد واضح من رب العباد سبحانه وتعالى أن العسر لا يغلب العسر يسرين أبدا لو كان العسر في قوة لدخل اليسر سبحان الله فأخذه ولذلك إنما العسر يسرى رأيناها في هاجر لما قالت يا إبراهيم أه الله أمرك بهذا فلما عنبت أن الإجابة نعم قالت إذن لن يضيعنا وظلت تسعى بين الصفة والمروة هذا عسر هي ووحيدها رضيع في مكان بلقى لا أنيس ولا جريس ولغير ذي سرع وعندئذ ما الذي حدث جاء اليسر نزل جبريل ولكز بجناحه الأرض فنبعت ماء زمزم إلى الآن زمزم كل يوم يشرب منها ألاف ومئات الألاف من اللترات المكعبة وملايين اللترات المكعبة وهي لم تنضب لأن رب العباد سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا العسر الذي كانت فيه أمنا هاجر مع رضيعها ثم جاءها اليسر بعد ذلك هذا العسر الذي كان فيه الخليل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم فلما وضعوه في المنجنيق ضجت ملائكة السماء يا ربنا خليلك سيلقى في النار عندئذ يا جبريل سله ألك حاجة؟ قال يا جبريل أما منك فلا قال من الله قال أما من الله فبلى قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي عندئذ قلنا بلغض العظم يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم إذن هذا اليسر الذي جاء للخليل جاء بعد ماذا؟ جاء بعد العسر سبحان الله العظيم سيدنا موسى وقال اصحاب موسى اننا مدركون قال كلا انما يا ربي سيهدين عند اذن جاءه فضل الله سبحانه وتعالى وانفلق البحر لما ضرب البحر باعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم هذا هو اليسر بعد العسر لا تنسوني احبة في الله في هذه الايام المباركة من صالح دعائكم ونستعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها النبي